مَنْ كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة؟ فاليمدد بسبب إلى السماء، فاليمدد بسبب إلى السماء، ثم اللي يقطع، فالينظر هل يذهب كيده ما